صلى الله على भगवान ان على الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى باب صلاه المعرضس باب صلاه المعرضس والمحصب نش المعرضس الى وحوى لا دغو عرضس وخلوغ بخي و مكانو تعريصو ومكانت لدغيه ويان والمحصب روا دحله الله عنها وارضاها iyya sahaabaaka alla yiraahin fuqahaan badan ee ay yiraahaan waxa weeyaan isku mar waxa Allah mustaafa sallallahu alayhi wasallam ma ahae nabi ga sallallahu alayhi wasallam bixitaan ciis madina uu u sii baxayo oo me u fuuday go'a jiraa ee abdullah ibn urwa li sahaabaaka alla yiraahin saadaran la fadhixiyo oo shaden warka wa maxaan balaran keya midow من ilaaha maxaa فيه waxa lagu bixiye wa marka subax weya dhasha isbuutibaada ilaaha warad ka saddaatku oo bal kha kusoo waray ilaahan ninuna aad وماشي sii وهي النبي قدقى صلى الله عليه وسلم فالصلاة ميشانة ولكيذا كشي كابل الكديه جرينيك الوريان جريني عمقنا بالغبيعة لشاعر عجيبها هذا الكبير جديس ويوحون نظرت إليها بالمحصم من منا وفي النظرين لو لا تحرد عادموا نظرت إليها بالمحصم من منا أقول لي أحوك ويا اللهم سعد وفي نظر لولا تحرج عادم ساسودي جريمركا اللهم صلي عليه طلاق حق والله شغله وداعئ اذا اذا احمد من منا نحي جلا وعاتل فؤادي وما يدلي ما يجيبها وما يبدي دعاء باسم ليلى غيرها كانما اراد بالليلى طائرا كان في صدره بس ما مو شايفينه وخوود وداعا وداعم مدير يا دعاء يريت وقتي نحن نقبل خيف ماشا خيفا منا يك كوسوماهي من منو كا قواقي يهيج اللوعات الفؤادي قلبي ودعائي الخيش يبقى كعيب يري وما يدري من اوغاب يري دعا بسم الله لا مليع الليلين و قواقي غيرها غير خدمه وكنا روح المضطارهن الضولي الليلاله ليلين لا صوت دولي لا يرمي دوليا قاصوف كانه حفيزت اللافتيدو فسونه من اللافتيدو كوسونه دولين ليله اللافتيدو بسوق عدد ها قبيس صحك منها منها مأسم يوم جمرت وكف خضيب زين بالبناري فوالله ما ادري واني لحاصب في صلع رميت جمر عن بثماني ها وشور المرغس حوي واحد حق يدك جمد وحا يغدا هداوي المرخاس واخا ويا جركيدي يا كف لا قرحي او اعد قرخ بدن حول لمري او قبيس ما نوريا ايا اي افتيمو وحول المركعة والله أنت تسيرين أن يطفر شري أي أن قلوة أي بويري مطلوب جهربان كطفر يحطى وحاول بوقت جميلات المركعة سمتتطور من السفيدات وأنك قلوة أي أنت تسيرين أيها أشكرنا أن أتعلم لي وحلو سوقعتنا ما يشعر خضر كالمركو استفهام ما عليك أن يسأله على تلاتي الاستفهام في كالدنية مثلا والله ل... فوالله ما أدري وإني لحاصن بصبع أو بالصبع ويعيه مرحبا أما أنت إن قلت الله سوقاته الإمام الشلقيني رحمه الله تعالى وإحكومه إحكومه في السلية التفسير في ساة أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن إحكومه في السلية حين الله مستحانا آياتا قرآنك أحكومه في السلية مرحبا أه وحو إياها آياتا قرآنك قرآنك أفريم متة فهم الخالدون سوما فهم الخالدون اه واي سو هو هذا نحو هو اخري هنا هو اخري انا هو شيغي لما خاشي اخو اه والتقدير في الايه على معنى الاستفهام مع حذف الات الاستفهام وذكر الكلام على معنى الاستفهام مع حذف الات الاستفهام شائع مع معروف في كلام العرب ومنه قول عمر بن ابي ربيعه بدلية منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسم لصبع رميت الجمر عن بثماني سلاسي جل أنسى عنه وحدثني حيابا إيوار خمي عن مالي بوكوري عن نافع عن عبد الله المعور من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخو فريسي بالبلحيمش يا شاب الحليله التي توصب ذي الحليفة بها وكتها ذي قال نافع وكان عبد الله المعور وحايا فعل ذلك في السلاسة المعية حديث يوم وصلنا بسوساراي قال ام علي خونا تعالى لا ينظر مهابر لا احد قف اي يجاوز المعرضس دوو المعرضسين وقدبه إذا قفل مرخصه نقضوا حرمه سو نقضوا حتى يصلي فيه لو كنت كريه وين مرغ هذو في غير وقت الصلاه حل ان صلاه مع رحيم با فليقم هلجا حتى تحل الصلاه صلاه وقت لله لو قال له ثم صلى مر خو ما بدا له و شيء لانه بلغني وحايده سو غارئ رسول الله عليه وسلم عرضا سبيل الدبي وان عبد الله بن عمر لا انا خبه حد حدس فرسي حشيسي مر خد دشداس ان لدقه لو مالك رحيمه والله تعالى وكده يهايو رب الله رب قضاء مر خد مالك رحيمه الله تعالى وركو عدي مر خاصه وحين حتى وقت عن صلاه غدويه بعده واين مر خد عن ان صلاه حين انه روسو لا وقت يسرا دو كيمريو كل مرقاس واحد بسري عن مارق عن نافع عبد الله من عمر كانوا حي يصلي الظهر كي تو والعصر يا عصرك والمغرب يا مغربك والعشاء يا عشاء عشا بالمحصن دحله محصبه وفتره ندري وير واير واسب لكم النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر وعمر كانوا يرسلون الاب وعبد الله بن عمر ويحيى ها ثم يدخل مكة ثم قوسو غلي ان ليله حبلكا حبل فيطوف بالبيت كعبده كوسو ريغي ويهي الله والسلام عليه ادخله رقم المساله وخصوصه السنه ميساسي مسمى هو بالخلافيه وين الشيخ ني لما قال ياه وخي كبدن بانه كجره مساله خلاف كده ilaa oo maalik iyaga ragga midoway ee tabaan oo ay qabaan markab is'aaladaasi inay sunnah ay halka la dago ayay qabaan oo maalik rahimahu allah ta'ala ay madan badan kogno waxay qabaan iyaga jamaaheer sunnah maay markhaas xukun waan ma sunnah ma aha qawaane nabiga sallallahu alayhi wa sallam umri wadadiisa ويأمركم السلام عليكم الإمام ابن قدامة الحمد للإكتابة المغني مجالك الشنطبك ورحمة صفحة صدح وقالي يصدني الشم وحيوه رحمه الله تعالى أصحاق حنا بلدى بركورنا وأصننا إلهين أنه يجب أن تغذورك عصر في مغنبك وفتيك هذا كد من أوليواتنا ويرديه ويا هي اللهم وسلم عليه عبد الله بن عمر يا سعيد بن جبير يا سداس اي طبعا ابن القيم من جهاد المعارك وشاقام دوله 2900 الى 1770 ويا هي اللهم صل وسلم عليه كلها او قابل بيتوته الى أب... ابا لنا بريو بابي هي بمكه تمك الله بري ليالي من قيننا منا قيننا منا ومحي وصدخنا بينه عيد قدمسه يا متشرق قويه تمك الله بري ها جمهورة وحي الاهي المركة ليالية وظرف ظرف الزمان ويان مركة جمهورة وحي الاهي قفنا هبين نظم منا بل عند إمام الشافعي والمشهور عن إمام أحمد وحي قبع المركة صحيح وواجبة أبو حنيفة هي الشافعي في أحد قوليه هي أحمد في روايتنا واصلني قبعا اللهم السلام عليها وتقول وحدثني يحيى عن مالك عن ناس أنه قال حوري زعم وحيشي قال أن عمره الخطاب كان يبعثه في, في درجان رج يدخلون الناس ضدك سوء قليا من وراء العقبة ما شاء عقبة قداشه ويهي اللهم السلام عليها وتقول مرقة عقبة وكرم كويين يدخلون الناس ضدك سوء قليا من وراء العقبة ما شاء عقبة مرقة يعني ملوك يقفك منك أضحى مكاين وقرية وقستة وما مكاستو كذلك وموراء العقبة تي أبو القص أيها الصواق بين جلين أنت كوها اقتقان وعقبة منك من معها أيها مرقة منك بين جلين مرقة وآيها الله مستعان مرقة عقباتنا وكارنكي والنبي وكلها الشيء صلى الله عليه وسلم والصحابات وكلها الشيء وإيها معانا الله إلا هو حد ورحية جمرة العقبة يتوقن محصر ليلة هو يمينه سيما مشافحيه عظمنا من رواحيه اللقاح ايو وآيه اللهم محصلنا توقن محصرنا عقبال لفترس كمين معها يكون علمنا قارت ماذا عقبال ملايك ومتاينها بارسكا سعادة وحوري مالك وحدثني عن مالك النافعن عبدالله بن عمر بن عمر وخطر وقال وحوري لا يبيتنا ايونا برينا حد نغافي وميال حاجح جيدة كميلا لياليا من انهبين ليالي من نذم منه من وراء العقبة ماذا عقبة هذا الشيء المركز لا يميت أن لا نور الثقيلة مركز حيانا دمائي نور التوكيد وحاوية الثقيلة مركزنا نحن همين همين خايدة خدمة يسوي يارين هدوقف كده سودة يوحل همين كايمان ايوه من تعجل في يومين فلا يسمع عليها ان اعتنى لماذا همين وهنو الرجيم الكاميرا وآيها اللهم السلام عليها السلام وارخان قال وشور ها لا يبي سما احد من الحاج ليالي اليمن من وراء العقبه وحدثني عن مارق عن شمع حروفه عن ابي انه قال في رث البيت وطتي بمن يترن في مكه ثم كل بري ليالي اليمن لا يبي سما احد قفني بري الا بمن من ابو ياره باب الجمار بوراه لا صور باب هي الجمار مفرد كده قد في على بار لو يا شعال لو جمعي يا مرقاس مرقس waxaa laga wadaa waajimada suluuna iyo jamradda wasta iyo jamradda aqaba waxaa laga wadaa marqas simam qarafi iyo imam qarafi iyo malikiida kamilo xulay rahimahu allah subhanahu w ta'ala magac jamrigo quruuha iyo magac u وروحه ما بقى عمره بوليهايسنا وعليكم السلام مرقه خلاف قاصاجله مساله مرقه خلاف قاص هي يجلب علينا حمرقس اللهم صل عليه طلاق ا اينو سؤال مرقه حافظ الحاج العسكري رحمه الله تعالى في الفن الباري جلكس تح صفعه 17 بغل سيتريكو وحنا يا رحيم الله تعالى جمران مرقه واسم لمجتمع الحصى وما قعص ما bayxu quruuxu isku imanaya jawla la ilaahay way dadka isku imanaya waxa la ilaahay luqada carabiga tarjum bar baro islaam leeyh bay isku jiidba ilaahay tarjum qumar khwaas su'ima timbulaya bamaana ila samahu arabtuna rajah hamsa ina raqamba waxa ku magacaas jibaarba kuma laaada ilaaha marja saalka sawal saalkulli khilaafnu asaaw ku digweeyaan alimaam anaw يومنا نصنع لها سنة مرخي ممشافئين ويلي والجمرة ومجتمع الحصى هل أنت سنة نصنع لها؟ أبدا أنت أسوأ اللي قوية بل حقا اللي قرأني يدعا هنقصوا ونقلوا ونسكسوا على الناس اللهم استعاموا عليه الصلاة وحدثني أحياء عن مالك أنهم بلغوا واحد سواء جاري أن عمرهم رضي الله عنه وأرباح شو مرت شو مرت بلاغات هوية كيف؟ بسياده متصل وحصص انا عبد الرزاق في مصر في مصر في موسى صاري يشهد عن سليمان بن الربيع عطا الله عمر وخطاب بركه هذا عمر وخطاب امام مالك سليمان بن الربيع القحيه دي سو متصل وايه هي كان رايط عند الجمرتين لما الجمره السوداء الاولى ينهو ورقيه وايه يقف في استاق وينقاض حتى يبلغ القائم الا اذا يبا وحدثني عن مالك عن نافع عن الله بن عمر كان وحيضوا فيه الساع عند الجمرتين الاوليين وقوفا كاملا طويلا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نبي اساس يجلب وقت يكبر الله اله الا الله ويكبر سبحانه وتعالى ويسبح ويسبي سنه ويحمدكم هدني ويدعو الله اله بريء ولا يحبس من الساع عند جمرات العقبه جمرات العقبه وجمرات الاولى وجمره ثمره الديه علينا وجمره الصغرى علينا مر قاعد استازو حضره واحد استاذي عند جمره الوسنى. كذب جمرة العقبة وتوقد البيسو جمرة الكبرى على الليلة إذا واتوره مرحوه السلام عليكم كوائها الله مستعان ويلعب الله بن عمر في سيح البخار وحكسه أن كان يمر الجمرة في بسبع حصيات يكبر على إثن كل حصات ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل قيامة طويلة فيدعو ويرفع يدهي ثم يرمي الجمرة الكبرى فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل قيامة طويلة فيدعو ويرفع يديه ثم يضل جمرة ذات العقبة من الوادي ولا يقف ويقولها كذا رأيته النبي يفعل إن الله عليه وسلم حديث أبن عمر في سيح البخاري وي وحديثني عن مالك على فعل عبد الله بن عمر كانوحي يكمل كي كان تكبير رسولي عند, عند الرمي للجمرة ويقول تمر خطورنا يا أكيدا وجمركة صعد لفظة الجمرة ويشبجين شويها وابوري شو ضمقنا غورك سماركو اسكالتو معنا سجل سجل كل ما بنخ ما بحصات خطه بنخ الله اكبر ضل وعي اللهم صل عليه وسلم حدثني يحيى عن مالك واه حدثني سمعه وحب مالك بعضه العلماء العلم بركود ويقول له الحصاد دغحه الله تي دغ الجمع ربورها مثل حصل خذف فنينك قلوا رحا فنينك أكلوا إياه فنينك أصبح ماذا أصبح ماذا؟ أهلا قد تصورنا يا مركا ويهيئ اللهم السلام عليهم أتخلنا ويحيئ اللهم سألتك ويقول لك أنت صورة لك لماذا قامت بك صورة هذه هيا قلت بذلك تتبع صعصة بيها أنت لماذا قامت بك صورة لا يكفي يا مرحا راح لله ابوه دياره فطور الله لله راح قال المحي هي نقولوا لك انت الله ولك ولك نقولوا بوته واحد اللهم استعوا عليه السلام رحمه الله تعالى آه. قال ما ريقو خوري من ذلك قليلا واكبر من جوي من ذلك كقليلا وحير با عجبل لوك كل كعل بن يا يعني ضغى ضغى انك روي هيا قالوا اذن راي هي معنا حصل خثفي مرقص عبد الله ابو صوحه عارفه متقنا لمن يحاول يرواوي قادنياه وداغا حواوي غوريا وداغا حانت واوي حا مشى قفتك هيا يا شايفاري دي اللي يابس كويس صار مرقص هيا bi euh wuxuu markaas bi am salaha oraayi wa iyakum walghluw fi ddin wuxuu markaas xawya kuwaso kale wakuu nabiga sallallahu alayhi wa iyakum walghluw fi ddin wadiinkay wax xadiin kale digaya markaas xawya walghluwiga ya xad gudubka ina quluwigu laba shay buu dhakdaa haddii oo والتفريد واحد قذب ويجان ليدنا مكلمنا لمرقبه حتى خوالي سوكل وحفقه لأحده الله بأهلابه يكبره وهو كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقنون حديثه عن صور لسمها تحقنون صلاتكم مع صلاتهم السلاة تين هي السلاة تين أداس من البلدين ايه مرقبه سحوه يتين وحير بين قليصة اخوالي ترداد لكن خوالي سمعته تكفرنا باكسوا أنه نحن عبادة سانة لم بي يبقى ماشي قال يا حاسبركه ويتاه اذا كان صوت ضوبه اهل البلاد قال يا جوري وقفت لوغه سواق اجل حاجه كل لاكين مانت مانوال بو حقوقي مرميد قصص فخاص حويا وحضرنا واخوارجه دنبي رطلكون على قلبات وكوره لا يلاو لا انا وا موردي وو كله ياه وخي لا لا لا لو يرا بو اهل الجنه وام اذا انا وا موردي اذا انا واخوارج بلاد وسوا والا ملو ساجا مالي وا عجيب يلا الله ملو غساغو رميش الله هم السلام عليه طه مره وينو سكا الله تعالى حدثني يحيى عن مالك حدثني يحيى عن مالك النافئ عن عبد الله بن عمر كان وحايا يقوله من قرب القفل على الله يستقع الشمس عدد من أوسط أيام التشريق رمه يام التشريق محاويا من برتن كوغا وهو بمنع منايس وكسر فلا ينبحن حتى ينبحن حتى يرمي الجمارة بورها إلا وطرطح من الغد بي مرقص محاويا من المرقص يعني على ما أوفير صلى قرآن كلاهو حكوشة سبحانه وتعالى فمن تعجر في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فراء يسمع عليهم حديث صدح لي بما الماضي أيام التشريق وهي عيدة كالنبريسي أنه عندما للمركة جدتاء الصدق تقفل الله مالكا السحادات وكسوة ضدقه حقوق مالكا السحادات قدر صدود بإذن العنى لذلك مالكا أنه مالكا رحيم بلاها قرآن وحلية المركة مالكا أدواء الصدق تقل الله كوراً على هذا هذا يكون أعظم على هذا مالكا يكون لازم وحاينة وحاوياً أضمنوه يوتو على يده أنت أين كون؟ عم يكون بل أنت هنا صور بحضر صدق بالكبولية إنها ستة المالية وآيه مرهب يعاد وكون على واحد واجبين وماشي ووهيته مرهب يكون واجبين وماشينا لوهيته وحضر واجبين برينا البريط اللهم صلى الله عليه وسلم وآيه قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك عن عبد المحمن عربيه أبيه كولاية وعبر حامل القاسم بن محمد مكر الصديق وإياه قال الله صدتك كارو حياها إذا رب الجميع رب الله ملكة القرآن مشروي سعرين ينذهبين على التقليان الملكة ورادعين على النقر وأول من غفور يركب فورا يوحوها معاوية من أبي صفيان أنا أحب أن أفعل ذلك وحيث أنه يدري وإن أبي لكن معاوية من أبي صفيان أيها وركة السوح اللي هو عدارة ليلة سيما بالشيبة في المصنف وكيف تصورها ميزة وكيف تصنف كيس السوكوري مع بالشيبة وحال ليلة مرخى سوح ليلة هام لنهرب بضمها كم يسو بنصو عطوها بليلة هام مرخى مرخى هو عصر الله لنعوص مدام ويحي أيام مرخى يستغل الله إذمين مرخى يستغل مرخى إذا كانت سلعانه قائدك يسكفون مرخى رعيه اللهم صل ده سيدنا سعوده جليب كان صاحبو قف حتى خوارزمي خوارزمي حطته عشان اصدق من الداع نجي لورنجري عمرو وعاص يا علي بن طالب معاويه علي سقطوا صبحه وقت خلصان معاويه عدميا مع عمرو وعاص وقف كانوا صدوا سلاطين صوحو توكيو من خارج الاورنجري أي سو ديري خرديبه كانت خلصان واويره اسما waxay sameeyey safar ku dhuftana meel aan halka aan bisuqta ayay ku dhuftayn sa helbku waxa uu huta rayo oo iska dooladay muunadiman laakiin xidda iyo damada iyo xidda iyo sawala ilaahay ma xiddeeyo xabalama dhalin balaynaa isaga marka ana jaa'iraa ku gabiya marka saxawayaan ya lita hafadat ya lita ya lita hafadat Allahumma كده لو هي دي علشان اتريهي وحا حركه اي عمر اي كفرتوي دي خارج ده يا خارج له جري علمه يعينوا كفرتوي دي بشرك بالله عيد ده ده بشرك ربنا في صورك يا بطه ما انت سجلت كفرتوي دي جاي را تدي الله والصلاه عليه صلاه واي اه ظنته وخرق المحيف من بني عمي وخرق المحيف من بني عمي احب اليا من علج عريفي وتلهجتي صلتي وايه اسطر البلاهي الراس اسعده سال سعر البلاهي خلاصي وحدثني عمرك اه والله صدق طيب انا اسعده الله يسعده عليه تمام اه مرتبه كيف اللي بدل انا لوغيص يا انا طولان صبرهنا لوغيصينا انا الجديده وشو بس كيف اللي بدل عند إمام أحمد أسعاد مراهيم رغاه هو إيه اللغينة أفر لبنى وأيه بسنة ديم وحسنوا لي بأيها من السنة الكسر وحكوس وصالوا من حديث الدابر. أنه كان يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة و جابر عبد الله إمام مالك رحيم الله تعالى وحكوس تبعي سنة اللغينة سنة أيام التشريق وبرك الله تعالى لكن مالك التبنات سوضروا يلك رب لي عيدا لكن صبح ملايان التشريق iyada in lugayasu ma abuureeyay markaa faahfaahintaas u galnayayso imaam Mu'allik raaxiihihi Allahu ta'ala yahay kullu wajira markaa iyo wadaadaguu raaxiihihi Allahu ta'ala wuxuu ka wareysan shaxsihii Muslim jilka sanad ee jilka sanad 2000 ah labaro jisooba jilka sanad في ساقه والجلد فوشان او تاي جبراتكا انه بريزك اسو فوشامو توتو سوومغيري حدو تخان سو لوينو يو سدا سو قالي خذل نوعا سفره واي حرفي يغلى سياره حسب على صبيه واحد بثني عن مالك أنه سال ودي يعبر حمل قاسم أي ودي ياي. من اين كان القاسم قاسم حق ابوه هاير من دم يجرم كيكه تورته جوله العقبه جوله العقبه بوط سورانيو لاعب فقالوا من حيث تيصر وفوراته قال الله وفوراته وفور مرقب ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة وحكو الشيخي يعني من أعلىها ومن أسفرها ومن وسطها وصد برثاً كذا يوم مرقب برثاً برثاً يكون هناك مناطق وخاصة من الكاتب وكل من الكاتب وكذلك لكن السندة يجب الجهور جماعي قلت برثاً السندة وحوياً قلت برثاً برثاً برثاً برثاً وكذا رواه في خاصه زيد اشعث عيد وكذا حدثنا النقاش ويحدث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قيرا ومسلم يروي لنا جابر في صفه الحجه حديث جابر حققه وزاده بياره كاننا نذره عيانه يصلعان واحبب المغراب بالغمرامكه وكذا الذي جري يعني مركو تلماف حديث غيره روى المركس وحاوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمرة طلعت عند شجره والله بسوء حصيات رمى من ابن الوادي لاققر هذا حديثك سجبرت كيس النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء مرخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اي مرخه سجبرت كيس السابقه مرخه حديث يوم بشير وصار من حديث عمرو مرسل اه اي اسوت سلما حق صار له يوحنا لكن حديث متصل على قاضي ايام و ساعه واي قال يحيى وحرسي ما لك ما لك يا خلير ما ما لا ترون يا علي سبي ما هذه اللي حجيته isoo weyn la mahad soo oranayaa kama laga soo oranayaa oo qof ma ka turayaa in qofka xanuunsanaya hadii uu xajki ku xanuusado ma wasudan ka duwaayo in fakiin ma ka noqon qaraa walaa jireenna amhaa war khaas ah waxa xubin ana wa baradaxin waxa uu Ilaahay wuxuu doonadiisa soo saas ku sheegay doonada isla soo saas ku sheegay Ilaahay wuxuu jiska jiska ويتحرق المريض دونيس وكتبت يسكو متع ما ألفاتكيس عشر كباد او ويتحرق وكتب ذلك المريض وقفت حنوصاني حين يرمى عنه مركز اللقاء في صورة وفيكمده وتكبير صورة تكبيرته مالطاقة وكتبه اللقاء في صورة إسمه تكبيرته وحاول أي مركز حاول يكتب ذلك ومكسه أحد دي ليا يا سنة ولجي بنيا فيكمد مركز وتكبير صورة وفي منزل يقرر يستواجه ويهريقه دميا يعني تصو واجب هو حليه مرخص حوي عليك اي مرخص ما د بس كان ما يبي لي ديك بوكو كليا بوليه حي فاذا صح في صحا ض عاصد المريض في حرسلي في ايام التشريق ايام تشريق الحدود رماو توريه الذي يكي ضميع عنه اللغه السوريه وهذا وجوبا هذينه بحليه وجبهك يعني هو صو ليا بوليه هو مرخبي وعافي ماضي اذا وقت ايام تشريق لو دح بسوء اللي يا بلية هاي هذي ينوو اللهم صلى الله عليه وسلم قال ما لي وحور الله أراه ما على الذي كيان من جمال ربه ره توريه ويسعى أرضه بين الصفاء والمروتي وهو غير متوضي مسوء ويسقم إعادة من الصفاء ليانه ما ولكن لا يتعمى ذلك أنه ينوق السنوء بين الصفاء والمروتي مركه كسو وديه يسعى مركه وحاوي جمراته وطوره حينه يسقم الأفضل واسدها لكن برخص حويه سوق المايو حديثه ويسه قمنه توته امور بين الصفحه والمرواه ضواف في سوق في سوق كاسوشي ليسما خرافه وكد مساله لكن جماهيرها العلبي ومنها ايضا الاربع بحيناها وشرط ويسو سما سدا ولا حيصو وايبل بما انه سنمر له اسق اوله قف في حديثه مرخص بين الصفحه والمرواه صالحي كدي داوافي اسا ويسو قبيده و توافي وسو علن تصحيي يس كا يمادو ور خاصا سو شهرني رسو علوا قارخ مينو محققين تبركود ايا وحيد اهم و يسو حشر ما يظهر يلاهم لكن اياه يا شيخ هيا شيخ البلد احنا نصعله من كلي يا مقيم اييه بو خصي ما جايش بس هذا وحق ابن حزم سو في السنجه الغرب حزمي في المحله رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ صديق حسن خان لوجي البخاري رحمه الله تعالى رقصا كمين برشا الشيخ اللباني نقيم كانوا مهوصوا الله وايه اللهم صلوا عليه تكلا اه هو ما بظنون لكن حقنت برضه واي الحديث فاسوقه مره الصحاو يعني الطواف والصلاه الا انه وحوي يجوز فيها الكلام يعني طواف لكن حكمه الصلاه لكن طواف حديث هذا ضعيف انا يروح على عن مالك مالقايا الغيبه جاي صدق حق من مرق مرق من ما حقيقه ما وحش صوبته قفكم السوق ما يجيبوا الهواء القراني صح مالقيسهم نسوبري لو القراني سوما وكيف يقوم معنا الصواب ومقول نقطة نكدلوه كان الصواب نقول ويهي نقطقها بها الصواب وان نقوم على الشمجاس اللهم استعان وعليه وتخلال ولي قيطو ومرسل وحدثني على قليس وغير مشابهة وحدثني عن مالك عن نافي عبدالله بن عمر كانوا حقا مجاسم مائم من سلم بمجاس مرسلها وانوا حقا مجاسم مائم من سلم برحصنعي كانوا حقا يقولوا كهين الله ترمى الجباره بوراه اللهم صورته في ايام ثلاثه شريطيه 200 ابرقيم ايو عبد الرحمن ناصر السعدي بوراه قصر عصره الجسدلو واحد دلت لي اعضائي عن نفسي انا عبد الله بن عمر كانوا يقولوا كي لاه الله ترم الجبال بوراه اللهم طوله في القرآن مجسلك لا ترم الجبال بوراه اللهم طوله في الايام ثلاثه مع الصبح حتى تزول الشمس عاد لا يزوشو انا لا يزوش. في التشريقه عاد لا يزوشو في تمام صورنا معنا أخصصك ولا أحد؟ رحمه الله تعالى باب رخصتي فسعى ليس كوفر صحيحة في رمي الجبار مرهد فضل شدودا فالجبال هو حكاة يعني باب رخصتي في رمي الجبار هذا هو يسد الضوبة يعني فضل الشر إلى الدب وقل قمتته لأجل العذل عذل داب برتي هضيه كوي مادوه صورة الشرية يرمي جمارات حديب لأظهر يقن كرطا بسلام السوية الناس قال لي قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى ماء ورخ ماء حدثني يحيى الوائي عبيد الله صمه وعبيد نفسه وويل كي يحيى صمه والله صحيح صمه وحيوه المرخص صحوي عن عبد الله بن عبي بكر بن حزب هذا ي 없 M Luther PM or know his name and I will speak a simple one Это был был Patrick Он дал кор 걸로 и был плыве Самитель, и был Jonathan Он создал из основной частью spa квартиры и его м judge how to collect. И наш ч oriented т Mid же SA treballhed потому بيلك كلوا صفحه الصقولي صلاتكم طيب مركه ابو البداح ولقب اولى هوايا امها كيو كيديسه ابو عمر ما اله اها و ياسر علي بن عبد الله المديري وشيخ البخاري يرحمان فيس وعرض الله لا يدين انا ما قرت من فيس وعرض الله لا يدين ابو عمر مين عيسى عدي با لي اها ايراها و ردي با لي ده ابو علي وتدريت ا انا ما قال خمي انا بقول يا صون بهد الهريم على اختلاف بين الفقهاء ابن عبد البر الله تعالى وحن قال كتابه لو يقال الاستيعاب في اسماء الصحابه صدحكم الى اللي حبر الى صدر يواخامه كشيقه صحابه كاميده طيب مرحو حويان ما عصور في شيء ابن عبد البر هذا مرغوبك ابن عبد حول حارث عبد الملك قال يراحه واي مرخه حيلوا سنه خلافه وجري ابن البركه اخبره هو العربيه ابيي أخبره أبو البداح و أرقم العالمية به عاسم عديب و كونهي عاسم عديب و كونهي عاسم عديب و كونهي بلو اتفاق مسألة سبقها أستاذ واحد جذبية بن أسحاق رغم ماذا و حول مرخان الوصول الله صلى الله عليه وسلم أرخصه و هو فصحي لرعال إبليكي لكوهي لأنه في البيتوطة بريان خارجين يو كب أحسن عن منا منه في البيتوطة مريتان كم منه لبرياني خارجين يو كب أحسن عن منا منه و الله فصح قال هذه ذهب ايران ليامق وايرعاء وجمع الراعي ويان الله سبحانه ايتتنا ومصدر ماء قاطم السكلويه مرغوف في صلى الله عليه وسلم حلاف الصحيح وحلاف الصحيح انه باليوم الخير مر هنا في السوراء والنهر ثم يمر الغد باليوم يتصورون ومن بعد الغد باليوم يبدؤون يتصورون علم يصادم يصكون جوا ليومين اللهم رب ثم يرموا يوم النصر قالك ضبطه ايبيحيا بيتوروا يا عن مالك عن يحبن سعيد الانصاري عن عبدنا بن الرباح ويحب محمد الكوفي ذي الجليل ما المكتب مجده انه سمعهم غليتكوني سوشيقا ان انه ارخصن وفصح انه سمعهم غليتكوني سوشيقا انه يقولوا حليها في الزمان الاولي وقت جهره يعني يقولوا عطاه حليها في الزمان الاولي وقت جهره حكوا وقت النبي قالوا تاس بناليت بكوا له تابعيه سدون هذه سنه كاو صحيح قال مالك بنان الرحيم والله تعالى تفسير هذا الحديثي حديث تفسير الحديثي حديث تفسير الخيس وحويان الذي حديثه اسو اخصه في صحيحه الاحاديث رسول الله رسول كلي صلى الله عليه وسلم لراعيلي ليكو قيلان لا يوفا صحي في التاخير غبي الجبالي وراهت صوره شلو الدين الدبغان فيما نرا انا والسلام امه لينو والله اعلم اله ما قرنه انهم يرمونه ويتصورون يوم النحر الماني كتب نهار فاذا ما بقى مرخوتو اليوم ومالك اللي بمالكاسو يلي كسوخ يوم النحر الماني كتب نهار ومالك عيد ومالك خيجه رموا ميل غادي بالييت صورونيان يعني مالك عيد واي وارشي عيدك وكد ميسماني كسييد ميسي اي تطي ما انت وا عيد ما نترويا بريب الله اصلا بريب مره وحا لا سيد فضا صادب وذلك سنه يوم النصر الاول حتى رمالي ثور يسويا يهرموا ويتصوروا لليوم مالنكي الذي مالن خاصه مباتقي اكس صدحنا معلوماته اي متشرق مره اي وحويا لانغاغو خيل مالبخيا أف... مالن خاصه عصرا صمها maalik afur soo nada soo subax iyo subax iyaga mar khuufi soo qoladan walaba waxay sameeyeen maalin shee tobnaad naba soo oranba ciid ahay maali ka tobnaad ciid oo ay soo qan afre maali shee kuliyo tobnaad beena ثم يرمون ويتصرفون لي يا ليوم الهمار الكوغا ذلك قاص مالكريم بوس في مالكوره كتق لي يعني واسد عاص اذا الجمهور لا عنده سوى واجبين وواث سواده كانهم حي لا يقضي مقضي مقضي مقضي حد شيئا شيئ ما قضى ما غدا شيئا شي ما قضاه حتى يجب عليه لو كواهجبه ويفيد وجب عليه لو كواهجبه تماما وتغو يكونوا قضاء وقضوه وهو حاله قال ذلك ساكدي فإن بدلا لهم هدو مرخة أصوى ظاهرة النفر بحيطان فقد فرقوا ويكفاروقهم ويقاموا هدين اسكنك هدان إلى الغد بلل القسف قالنا رموه يطولون إياه مع أنها تدك معوغة يوم النفر الآخر مالك كالله سوى بحيه والنفر مرخاس يسوى بحيان وتأخرك آيادة فمن في يومين قررت ومن تأخر فلا يسمع عليه سوما تأخرك يويا يوسميا سيداو الله يسوى وحدثني عن مالك عبي بكر من النافع وآيها اللهم صلو بكر من النافع ومولى ابن عمر العدوي المذلي ومروات مسلم أبو ذال والتلمذي وآيها اللهم صلو عليه الصلاة والله منكال إلهام مرقص صحويا أبي بكر يحيى بن وحور أبو زكري البغداد ليس به بأسه مرقل وحور ليس بالشيء لن أقول بكلي لكن استلاح ما قلت إليه حدوك إله يحيى برمعين ليس به بأسه استلاح ليس أي ثقة مكوعة الله عيش في باب المصالح من خلاجه ويهايب الحجر على السلام ليس نوع حويا في تقريب التهديب وحيري للصدوق ويها بالله ينسى أنه وحيري مركا عن أبيها بيوكري أن ابنة أخي أن ابنة أخي ولا جابت لي ولا كان صلي صفيا من تأبي عميد الصناري كما وصفيه بنت ابي يريد ليراه لي وحاول يا وراء وراء كيف جوديها سرقان الرؤوس ما جايوا ومالهم وكانوا ما يدخلوا خلاصه حجره مفصت ايا اياد ديقتي احض تخلص هذا الشيء ويحضي هي يده حتى اصطدم من ليله 20 عندما غروبت الشمس عاد الليل علي يقول النهر المالشي تمنع عيده امره امره ما عبد الله بن عمر بن امره ام صلى الجمره خي علي جمرة جمرة بور خينه سلطان غير عبد الله بن خيمه ده ولا غير عليهما شيئا وحملوا قوه امور العرب اللهم صل على سيدنا طريح يا وحرس سيدنا مالك بالاوي دي اما نقفنا شيء الا ب جمره الجمره بور ام الجمر بوره ana buuro ilo turu iyo buur khamidu loobay saddex buuro mid ka mid ah fiic badda ayamiinna ma maayih mid marka barkood ma maayih khamida hata yimshe la galabaysay liyoomin ee laahu wuxuu yiri kaas li yarni had turto ay saacatan caala saacadi dheera waxa soo soo oo billayni hadeena oo nahari malna oo waqtiga turu yahaana heeyaa xee waqtiga كما يصلي يسوه تكريه الصلاة صلاة إذا نصيها موقع اللوبه ثم ذكره وحصوصه ليلة ونهار غالي الصلاة مرقى حوصة طوبة تخلصه معها من نصيها صلاة وايها الله مستعى فليصلي إذا ذكرها هينه الله كفارة الله إلا لذلك وكما قال عليه السلام حديث في سيح مسلم كفارة اللوبة الصلاة دامر الله مرقى حصوصهم هتو كذو وايها كفارة رقبت ومبارئ راسه وظهر في نمزع صلاة ورقب واهاسي كانادية ذلك كاسي بعد ما سدرة انت كسواء مخصع كصاب حميرة كب وهو بمركة مك صاق أ بعلم ما يخرج منها انت كبح كديب ف عليه هذه هذه اللوورياه تورن دومرخضو جووجائية بقة حلية بلعلم مرك حسوصة متكرية أي أيوان تورنية لكن غضوم ملك كبة تغ او مك من و قو بحي حرم كبة ح اللورية هيدا ارخاتك من برا ووجد ارخاتك من برا ووجد الكره وحلوه كبا مرقس حواليا عيد بلوكبا اللهم صل عليه وسلم روى وكار سولا سولا تيوقا بابي صوابه في اوفل فادي هو دابيه بابي اوفل قال رحمن الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن الديلن ومولى بن عمر عبد الله بن عمر بالودود خري العمر وخطاب خطبه وخطب لي الناس بك وخطب لي عرفه تعرفوه وخطب لي مالك عرف وعلمهم طرق أمر الحج حج امور هيس أمر الحج أمر ولا إضافة. مفرد إضافة مفيدية عموم بفيدية صمة وعام أمريحة ونمياشة أحكام ذي شؤنا وقال لهم وقال لهم وقاسوا كيري فيما قال وحيوا كيري وحكا مدحام إذا جئتم ميرا ميرا مرتاح تكتين ميرا ومصرف فمن رمى قفك طورت على الجمرة والحل لله هو حلال نقضي ما حرم وحي حرامتها على الحج قف حاجكا اللم نصاعه دوم خيب محوضه وياهي اي وقت دي ما حضر خوهياني لا يمص احد وخلما تطافت النساء انضر ولا دي ملي عدل حتى يضوف بالبيتي تعبد الله في صضافه وضاف في فاضيه حد يحاول لا حلاله ولا يئسوا ما حلاله جورمر صح سلا صدح انا والله ما كمد من خاطر يسمها انا قلك من صدح انا من كمد انا صار خلاف كده ما خصوا على الاخرون لكن كرووح وصاحه السلامه خاص حوي العلامه الذهبي ناس كمرلي لبا حلاله سبعه ولا 2 كمر خاص سميصو ضوافر افاضاها رمي الجواهر يا يوه امر خاص ضوافر افاضاها يرول الجواهر يا حلقيا سبعه ولا كمين مر وحلال دون رخييه عدل خموياني لو مالك سد قبو علامه الشفعيه من هيئه القروحي شيغان دون خمويه الى عدل خلاله ومعنا hilo marxisa no qaraman aan hayso xalalka mar ka hor xataabno wa ta sawra hayso markaa waxa weeyaan ee door fiilgaarmay halal no qariya xafsad xadbar quliyado halalawgi labaad weeyaan somo saadirsid labadii halalaw halalawgi hore soo dacaynu islaantii si hadduu jimaawo hadhuu boodi di somo maad weeyaan bana mansuura marxisa noqday laakiin halalawgi labaad halalawgi هذه الإسلامية سيكون عكوة ريالة حجم مبقر لكن دي يقبوه كبيع وصير كان الله سورك عشران طورنا ملكا من وقياس ووركا مين ورقا أيضا قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن طافي وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وخطام قال وحول من رمض جمرة جمرة وقفت فورتا ثم حلقة حيرة وقصرة قابية ونحن هدي هديدين الدورعة كان مع ودي هدي, هدي بعيسة طايل فقال حل الله وحلال وما حرم, حرم كاها. على عليه حرام كاه الا اللي صاوا دوبر في بويا يروطي على رتي مويا الا على الاستثناء وطيبا نفقدوا فوهه وهي يودي بعده حتى يضوفه بالبيت كي عملها لسوريو واكبر اللهم صل على سيدنا اه باب دخول الحديقه هذا هذا انا قسوا بابها المكته ما كان قس هذا حيضهم ما يعني قبل لي ما كان يدون دليل مدخعه عاد شديد ويقل ما حي سوى مرقه ويقل والله عليه السلام وحدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن القاسم عن ابييه عبد الرحمن القاسم بن محمد بكر السدي وغيره وايه عن عائشه ام المؤمنين الا ادري بكوروي وايه مايا رضي الله عنها قال حتى خرجنا وانا مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع حج في ساجت مرخصه وياه ربح الله اي وصلوا فيتم الله صلواتهم بحلم مرقع فهللنا وحرمه بعمره عمره ثم قال الرسول الله عليه وسلم من كان معه هدي هدي ها ها مع قصص عيسى يهدي خليفه لله مرقصا صحويا حمر قصيطه بالحج حج وعمره عمره, عمرة مع فما لا يحل من حلال به حتى يحل منهم جميعا رمضان لا وكحللهم قال راح تصير فرضه دين سمكه تنصق لو انا حيد غرق وحيدها عملكم انا صور بين الصفاول مروتينكم انا صور يقول في شكوت ذلك وركصوا وشيغي والحال انا نقولنا حيد غره ويا واجبله اسميه حاليه فلما ندس بالبيتك عملكم بين الصفاول مروتينكم انا صور يقول ما شهد حيث ينبي صيد فاهد سنقيم في زاد المعادة وخشغي فشكوت ذلك هارل قاسم وخشغي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع وضعي فقال وحوري أنقضي فرفر بويري رأسك مدى حاق وانقشني فايرا وايه اللهم صلى الله عليه وسلم وايه واهل اللي بالحج حج, حج حره ودعي العمرات العمرات جميلة لكياتك بيضة ودعوا العورة تسير قالوا حتى ففعلت سلما سمية فلما قضينا الحجة حجكي مرقى نقذ الليل أرسلني رسول الله بإدري صلى الله عليه وسلم مع عبد الحامل أبي بكر وصديق إلى التنعيم وولا كده بياشر التنعيم بإدري فقالوا حوري هذا كاسي مكان عمرتك عمرنا من بأبوس كده ويال فضافوا وضوافين الذين كوي أهلوا بالعمرتي عمرنا مرقى صحاوي نصوحي لبن بيتك عمال يقولوا وافين واي فضافا فالله فق وفعل صنعه فالك اول والذين اسم وصولكم يشد فيها الويان جميعنا كنا بيساء أهل من العونة فيه ولك يظهر أنه واصلة الويان واصلة الويان اسكوصاد وضوه ومركع وحنكوه ذاهدنا وعفل ومفرن الويان هالذين نصول جمع ما مركع واصلة فالجمع عدو اسكنا ومتاثنين اسكنا قضاء ولي يوحل السمياء الساقة قال كمفرض بالغه ده مجرد الفعل اذا ما وش ذا السنه والجمع الكفاز شهده انا ما ريك قلت لي شويه ويهمنه هلوا بالعمره بالبيت وبن الصفاء والمروه ثم حلوا منها يتحلوا بهم ثم طافوا طواف طواف اخرى ثم طافوا طوافين طواف طواف اخرى كبعره ردوا وجهه صوب قبل منى لحجهم واما الذين كانوا كروها هلوا بالحج حقهم وصاوا الحج وجمع الحج والعمره سو خيريه قيران فان صينما طافوا ويطوفين طواف واحده وهذا تعارض من عمر بن صومره يوم المراده يو ما امرهما الا واحد امروا حظ ابويا ابويا مرقص هل طواف ثلاث او كفلن الجهل صعيبه او كفلن ورسنا الراجحه لو ضرب الكتبي الشافعي احمد ظاهرا العلمي حرفيا بالحقيقه باليوم لو طوافوا او يقف قارنته اورقص ولا شيء ويا اللهم صل على سيدنا ارفع على يصير قبطان عايش يضحي يسحرط عايش ما وافي سحر ما حدري سحرتي هو عايش سحرته مرخص حواليه عمره كليئه هو اللهم صل الله لا كان اكو واحد قديسينه لسحرته وحدثني عن مالك عمرو شهاب الزهري قبل عن عروه بن زبير عن مثل ذلك حديثه اهرك واي فكا بدا بكم طواف وفق القارنك وفقته اسو عمره كليو صحيح يا عماش عمره طواف كدي باليمان عمره يا عماش دي طواف كي يصعي بنفسه فمروتي اياه مرخه حلقي سو 3 عمرهش ما هين 3 دي اساسه كنا ميليه حجل يادو صحيح هنا حتى يا عماش لكن وفق القارنك حج عمره سو صدريه اسو مرخه سو سيده راجحه وفي الصنمين الاكليه حلطه واكليه يا صل ايوا كفلن والملك تعرب من عبد الله يا مالك يا شافعي احمد يا اصحاب الرحيم الغاوي ابو صودي ابو ثوري داوود الظاهري تجمع عاصيله القلاوي وجماهير سديور كوبي واجه لهم عليه الصلاه لكن خاك رب ضاره يرين يونا ايا وحي قبال لمده وافهم بها هاي قا بنصر يرين يونا حرفيه كلبه رهيبه و حكمه السلف فضل السلف فضل كبير جابر بن زيد في الوريجلا كبيره صديح القاضي باكميده شعبي و تابعيا كميده محمد علي بن حسين باكميده نخع عبا كميده او زاعي او تابع تابع عالم الشام باكميده جلورده سفيان الثوري باكميده جلورده لأسو بن يزيد يا حسن بن حي يحمد المصليمه تحمد المصليمه حكم العيينه زياد من بن ماركه المصمروم احمد جلورده ابن الصمرومه ويا اسرا سرا ابن مليله اي ابو حريفي ورج يا اصحابتيس اي خلافديسي لريهوب يورقل اي من خابيجي سيطن يا جوري حوريي سود وخي قبطاسي فدلو لو طوافين فهمنا وايه ولا انس كان سكونه حد حين ور خوري جماهير في القرام بان ري حط طوافيري كفرن واكا عياده صغيره لو حوي قياس عمراني من جنس واحد ما بيختلف مقصود وهنا دخل احد ما في الاخر غالبا والحديث كان أبو خارلي مسلم أصوص على ورقة الكهوائي وحدثني عن مالك عن عبد, عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة المهن قال بحيث لي قدمتم مكة صغل وانا حيضاني وحيضان فلا مضيف من بنتك عبادك وانا صوري وانا بين الصفاء والمرواتي التونة فشكوته ذلك قال صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حري إفعالي السماء برا الحاج من الحاج بوحي السماء أي السماء وايف غير ان لا تضو في, في البيت فعباده تصورين ولا بين الصفاء والمروه تصورين حتى تضو الليل طاهروبش بدي بخاري وصوره الباب تاخذ الحائض المراشي كلها الا طواف بالبيت في كتاب الحج في قصه صاري البخاري وايف قالوا عليه خوري في المراه الاسلامه التي طاسته بالعوره تعمل الحرميسه ثم تدخل مكه القدس بوافيه يراكم بها الحجه حدثي وهي هي اصابها حيض وحيضتها يه دوظور صداح هذا ونواخره الجملة اسواتها حالية هذه الجملة مره حالية نقدر نسمعها شديها غير غاض ويره يشو غاضكم وحبكم كره وو شر وو هي ضمير للسودرى سده تنقوله ياوا هو امر للذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حضر الموت وكله وبرغش حوايه بعضه عدو بعض قرب من القصر ابو ووكلي دي مرقص قالوا لنا اكلوا الذئب ونحن الاصبه بالله و... لا خسر الاخر ضمير وهو يزوات ابو ووكلي ابي ووكلي رابطنا وحاسه نقضه انت لا تستطيع الطاف لا تستطيع تنجي لا تستطيع من حد البصر حبال قبل ما يا حديث ايو كوره تنجي هذا الحديث هو ضعيف نبهه الإمام ابو العباس المتيمية وكورن المرية لا أبو المساة وكورن لأوحه كورن حديث, لأوح حديث يوم ضعيف يوم يا ابو العباس تغيي دين المتيمية يوم عبارجي وكورن وأما لي السمالي بضنها السكراء أنت سألت ترعي لها حيث سألت ترعي لها لقد أصبح بيش واي اللهم استعاو عليه تغلان وعيال حافية سألت ترعي أنسى علف وعيلي لا تصديع طواف او صرخصه مؤوري لا تصديع طواف كان نوذن بالبيت الطواف كعمله صوريه سانه خشيه المرضه الفواتح حتكون كتقو اهل الحج حد يسخران وهدد هذير وين يبحن وكان مثل مرضى فكرين قنيصه قرر الحج والعوره تحج الحج العوره سوخريري عنها كسور جالسه الطواف واحد بين القرصه الح قتل حاب قوضع كان مرضين قطافه طواف بالبيت وصليت قواعده بقاعده الذين وجدوا تكريه فانها تصعوي بين الصفه المروتي وتوقف بعرفة الساقي ورف الزلفه الساقي وتمر الجدار براحت صور يعني ان يدا او ظاهر حين ان لوح لد يجرى طواف حتى صعي بين الصفه المروه لو غير انها لا تفيض لكن طواف الافاضه لمامر يسو وهي كعبده ان كودا لا او غريب حتى ترى الله طاهروا ليس بالحيطتها حيث كده طاهروا باب افاضه الحيض اثاره حيض طواف الافاضه الوبابه يعني حق اصابه هو حد طواف افاضه معها وحو كان له باب الله يسا طواف معها وافاضه اللغويه دا دا يعني هو كان له بخيتانه اثاره حيضها اني سبخو يعني الشيخ سوى ودا طواف واجب بابا في القبل والسنه امرك كعبد الله غلب خيت مس لو سلاما كو قافل فاضها صمها يبي الوجه محيح قافل وداع عمر خوض وضح بيصمها وضحى يضل مرخى مثل القفدي دي قافل وداع عصمه تاسكو ودا عمر خاوي اسك بي دي مرده قافل في سبيه صايصي ضوافل وداع احمد سوقي ميسي هراب كالدهينو دهره وحدثني يحيى بن مالك على الحامل وقاسم عن أبي عن عايشه طوم من المؤمنين العهيد انا صفيه بن تحيي انا صفيه بن تحيي وايه ترى اخطب الى صفيه بن وحويا هارون بن عمران ها هارون بن عمران وايه واش النبي وكفر الله عليه والسلام اوديهدي وكرار الاورجودا اوديهدي waxa la diray duulibaadkii xaymaamada Rasuuluhu furay sana cido duulad aya la diray iyada oo la soo qafashay laba gaar ah xurri xurrin sidana buuxa digi biyarkeedii waxa ay Soomaa waayay Allahu musta'an ayay horay كمسون بورا وقى الله يهدئ اليها من صدري اللي حبيت هيدا اليها حكيت جده ما صدري اللي ماين شو الله الله صاحب لكن صدري اللي لحو ولا خلبني علي بن حسين اللي قالوا يقعد زين العابدين مورطرا وايه مورطرا وقتي جنب صدري اللي حتي wa haara as-salahi bukhari iyo muslim ba qosbana ilaa ahadiisii wargii qeyb oo soo ga wariyay mabda'a xiligaadii manin intee ka manin arxaasaha oo dhiba soo ga wariyay waxa ka dhigay sa فذكرت ذلك النبي النبي عمر خمسه صلى الله عليه وسلم فقالوا حس حابستنا ها فقاء في جلسه الرسول فقالوا حابستنا هي امراتنا حفلهه سبعه قالوا لنا الظاهره سمعنا فقيلوا واحده انها قد فاضت هي طواف الفاضله والتي بالرسول الى ها يوم فقالوا احنا فلا هذا اذا نبيح فلاه هذا وحكم ان اذا نبيح مرقص را الى هذا وحكم الا يعني فلاح حبسه إذا المركز يعني إذا تأتي تنوين صومها تنوين صومها وتنوين العوض تنوين العوض وهيانه فلا, فلا حفصة لاهي تنجده إذا أفاضت رضي الله تعالى فكل أضيق الفاضي يا سنتين بخارب أحديث سوري وحدثني عن مريك عبد الله ونبيه بكرون الحجم عن نبيه عن عمرو بنتي عبد الرحمن عن عائشة المؤمنين رضي الله عنه رضي الله الله رسول الله عليه يا رسول الله رسول الله عليه وسلم الله رسولك الى هي صفيه بنت حيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام انت عبد الرحمن وعمر بن سعد بن الزرار ويهي اللهم فقال الله رسول الله صلى الله عليه يا ابا تحبس هنا دهيسه علمتكم هنا هافطتي وافتمعكم دمعينا بالبيت جعبده قلنا وحيرنا قالوا وخرجنا نابحا دان ويد لي دبريا حديدي بوغادوس الباصوساري وحدثني ان غالب عربي الغزال انه لله ونيجي الي ابي الغزال مجي سو خاليد محمد بن عبد الرحمن ابي الغزال وحلوبي شي متقاله توغي بضالي كسو توغي بضالي مركا يدي الله يزو انا أن لعيشة رضي الله تعالى عنها أن لأم المؤمنين كانوا الحيذان حجّاً ملكا حجّداً ومعهم إذا نساء بوريه التخافي كبيريسو أي حضنا إن يا حيذان غدّمتهم ويسيه المرزقين يوماً نحن المالكة أبنات فأفضلوا ويطوافهم الله إلى إمرهين فإن حضنا هذا يا حيذان بعد ذلك ينتهى كذب لن تنتلرهم من السرين وتنفروا بهن ملكاً صحاوية ويسكلاً بحيسي وهن حيضوا والحالي هن حيضوا والحيض لديهم إذا كنا ملحيهين قد أفضنا كل طواف نفاضه لجيبي وايهي واحد برسني عن مالي عشاء بن عروة عن أبيع عن عيشة أمين ومؤمنين على حيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص في البيانة يبدل بكوبا ناطعي إلا ينقع يذا وحيتنا ينحوي يذا ما صح بدلا سحب بيانا إلا في مسألتيني وما سحب صح سحب بدلا إلا في مسألتيني أفضل المسألة يشكغل وايه عن عائشه ام المؤمنين احيت وعصبي اخي عن عائشه ام المؤمنين وحلقوري بدل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا شق سفيه بن تحيي وايه فقد لو وحلويري اقضى احد واحدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من هذا فقال فقالوا وحور يا رسول الله انها قد افردت واسفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى حفصه اذا خطب طواف في فاضي قال مالبو حر رحيم الله تعالى قال له الشامبه وحيري قالوا عروته وحيري قال العايش الطباتري ونحن نذكره ونحن نذكره نوكشة كإن ذلك أرنكاس فلما يقدم الله ضدكم حيوه المرنى ينسواهم دماركوكا إن كان ذلك أرنكاس هذه لا ينفعنا من المنفعين ولو كان هذه الذي يقولنا يكون قوليا لا أصبح منهم من مرخص حويا اخو عبليسنا اكثر لاصبح لا بمنن من منو حويا عبليسنا اكثر من خبر ب 6000 مرتض حائد لحب قل او دورو حكو لحقن اوضمه وحكبن لح ودا وحكب حي حيدان كل هنا نبات القاصبه طواف لفاضيها الي بعدين واي يعني بحال شيء حديث معنيز وحويا وحجيده ارسل نوعه صدكور خويه وحويا ومرخص ان سعيسه واي lawasi hormareeno dadka ku qofri faalasiyad la wayraheen waaya dadka jooga mina ee ku nagaada iyo waayada farabaran macda waya halkaan bishaahum maamul behi waxa ugu nasbi waxa عن aan marayna abdullahi ibn abi bakr anabiha أنه salaamta ibn abdullah akhbaro hormi ام الصليب بنت ملحان الانساليه انا سؤالي هو يدي ويا ر ابن عبد الرحمن وحيد الله احفظه لابو الصليب الا بهذا الوتش ام الصليب واحنا نحكي حديث الكليه وهو مقطعوي الحديث رواه مقطعوي وركيس تسع ورقه وحشيقي امام سيوطي تويره حوالقه يقول النقو وحيد ورقه عن عبد الله بن ابي بكر عن اخبره اخبره ان ام الصليب بنت ملحان استفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنوات وحاب وهي حيضي هو لا تصفر لا انا ما فاضت انت فاضي ستيكد يوم الملكه تمنات بل دلال كو كو فيروس يجا فلقا اي يوم الخصا ويا عبادات لله غدانيين كو انا لمده بيلوده كهرصا 3 بيلوده شي واي 3 بيلوده شي تاي هو اللي وحش ابو قرص والله ما هي لكن والله محويا خسيته لا يثارو خسيته دالانو ضروبه الله ويا اللهم صعب فعدنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت الصفر خاصه بحضاري ويا قال ما ارى خرو المرأة قد حدث حيض حيض يسب من ماشي من الى كحيد يسطيم وين كان اذا حقها البيت لايك عبده كصورايس لا بد لحد ذلك ارقاصه لو ما مر ما وين كان هذا تقضى كان الحيض تحيد ذا الافاضه او وين كان الحيض بها الافاضه مو في فحاضط يا حيضي بعد الافاضه طواف الفاضه كذب فلطن صرف حقول نقصه الى بلدها وتركيه وشا قد بلغنا واحنا نسو غاري يريد انه شعبني وحا ويا ضمير هذا من شعنا اللي حار وضال والله يجيب جري ان الله يستر بياك قد بلغنا واحنا نسو في ذلك انه واحنا نسو غاري رخصته من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسو غاري لحد قد واضح هذا واي هي ا حديث بغاله لكن حديث الطوص وحقوسه الرخيصه مجهول اخر يوم قالوا و سوي وين حاضه المراه تكون نظيف وحيبه من قبل ان تطيض اوفله عمبايه والله ايمان فان كربها حدود دائمه كربها يسمر قويه فان كربها حدود دائمه يخص عليها كربها بمعنى او قرب جلينه واديهو هي وهي كربون ساييه فلو فان كربها حدود دائمه وتيق وجو هي يحبسوا والحباسي عليها دوشيرة اكثر انكبرا مما يحبسوا النساء مما يحبسوا انتو حباسي قدموا طيقوا النساء الدول الخاف ويهي اللهم استعانوا عليه الصلاة والله او محيئة يعني انتو قبرا محيئة كنتي لقوها قبرا سو شرية طوالما شرية طوالا اقل معنى اكثر المدنة قبرا بالسوق وهي يحبسوا عليها والسوق اكسرا ابن ماء تزو من ما يحبس النساء دمه في قدمر خطس وحبرسين توق بدن على سغي او شان يزمر على سغي بابو فيديتي باوسيير دليل والوحش والله وعلم صلى الله عليه وسلم على النبي محمد صندرية.